وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تأموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونفاءا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 يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي الليلة إن شاء الله الكلام عن تكملة قواعد علم الحديث الحديث اليوم يعني يبقى لنا في شرح قواعد علم الحديث اليوم يعني يبقى لنا قاعدتان أو سلاسة وننتهي إن شاء الله من البحث و اليوم القاعدة متعلقة بالتدليس وهي السادسة عشر قاعدة ستة عشر صفحة عندي سبعة مئة وتسعين يمكن تابع من خلال البحث عشان النهاردة هنحتاج ننظر في بعض الأسانيد لتكون يعني المسألة واضحة إن شاء الله القاعدة نصها يقول نصف القاعدة يقول من التدليس ما ضر ومنه ما مر القاعدة تقول من التدليس ما ضر ضر من الضر ومنه ما مر أي مر المعنى العام والمعنى الأجمالي في, في الباب أن التدليس ليس قسما وحيدا المعنى العام المعنى الأجمالي في القاعدة أن التدليس ليس قسما واحدا بل منهما ضب ومنهما مض. نحتاج أولا قبل أن نتكلم على القاعدة نعطي بب تذكرة للمنتهي وتذكير للمنتهي وتأسيس للمفتلي في مسألة التدليس ما هو التدليس وما هي أقسم التدليس بشيء أيضا من الإجاز لأن مقصود البحث هو قواعد متعلقة ب علم الحديث بصفة عامة. فالتبليس في اللغة من من التلبس والتغطية، ومشتق من الدلس، يعني أصل كلمة التلبس من الدلس والفعل. الدلس والفعل. فمن الدلس تشتق كلمة التلبس والتغطية، وكأنك تريد أن تغطي شيئا لتخفى ما في ما في باطنه. تظهر. ما في الظاهر فقط في شيئا ما في الباطن وفي الاصطلاح قالوا في التدريس رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه بلظل يوهم السماع رواية الراوي عن شيخه الذي لازمه وسمع منه رواية الراوي عن شيخه الذي لزمه سمع منه ما لم يسمع منه بسيغة أو بلغة يوهم السماع. إن شاء الله الأمثلة ستوضح. كأن يقول عن فلان يقول أن فلان يقول قال فلان يحاول يتجنب الألفاظ التي فيها التصريح بالسماع. يتجنب الألفاظ حدثني سمعته حدثنا أخبرنا إنما يأتي بألفاظ إنما يأتي بألفاظ في ظاهرها توهم السماع يأتي أقول إنما يأتي المدلس بألفاظ في ظاهرها توهم أنه حضر المجلس وسمع هذا الحديث من شيخه وهو ما حضر وما سمع لذلك بنقول إنه لنجي نعرف التدليس من نحية اللغوية ومن نحية استراحية تجد أن بين التعريفين وعليكم السلام وعليكم بين التعريفين علاقة مهمة تدليل في اللغة هو التغطية مستقف من الدلس والظلام أن الإنسان يغطي شيئا ليغفي ما في باطنه هذا هو التدليل في اللغة وهذا تطبيقه في الاصطلاح تجد أن بينهما علاقة فكأن هذا الضوء المدلس أظهر شيئا ليغفي آخر وطبعاً التدليس لما نفتح كتب تجد أن التدليس تجده باباً في أقسام الحديث الضعيف يعني هم كما يتحدثون عن الحديث الصحيح بأقسامه فأين تجد التدليس مثلاً؟ هل ترى في أقسام الحديث الصحيح لا؟ إنما اصطلح الولماء على وضع باب التدليس في أقسام الحديث الضعيف لماذا؟ لأننا ذكرنا أن من شروط صحة السند من شروط صحة السند هو, سند هو اتصاله اتصال السند وهذا شرط رئيسي صحة الحديث والتدليس يخالف ذلك والتدليس ينافي ذلك لذا على العلماء على وضع باب التدليس في قسم الحديث الضعيف أيضا من الإجاز نذكر أقسم التدليس كل هذا يعني مقدمة وتوطئة لقاعدة الباب التي نصها من التدليس ما ضر ومنه ما مرر نقول أولا أقسم التدليس أولها تدليس الإثنان سنقول التعريف ثم نطبق بمثال ليكون الكلام واضحا تدليس الإثنان رواية الراوي عن شيخه هذا شيخه سمع منه الكثير لازم زمن عصر بل لقي رواية الله عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم بصيغة تحتمل السماء نعطي مثال عمر شيخه زيد يعني يعني يكون مثل حاضر بذهنه ويكتب هذه الأشياء يعني يكون موضوع إن شاء الله سهل مزبل يعني لأن نعرض إن شاء الله عندنا مجموعة أسانيد، فاا يكون في كتابة لأن مجرد ساعة فقط أكيد حيحصل فيه خلطة في الفهم، فمع الكتابة كتابة الأسانيد إن شاء الله يكون الموضوع سهل. هنعرض أمثلة واضحة ومبسطة وواقعية. أول مثلا بنقول أن عمرا زيد هو من شيخه شيخه زيد، عم شيخه زيد. فعمر له احاديث كثيرة عن زيد يقول فيها حدثني زيد حدثني زيد سمعت زيدا في احاديث كثيرة لظرف ما تغيب عمر عن مجلس شيخه زيد ليوم ليومين لشهر خرج مثلا في طلب الحديث أراد أن يقيم سنة من السنة الغائبة سنة طلاب العلم سنة طلب العلم أو الرحلة في الترجمة، فخرج لشهر مثلا إلى أرض ما طالبا للعلم، ففي فترة غياب عمر عن مجلس عن مجلس شيخه زي طبعا الدرس لا توقف على أحد بل دروس مستمرة. عاد عمر بعد فترة وجد أن شيخه قد حدث بأحاديث كثيرة. وكان لعمر هذا ركز له أقران في المجلس كأحمد مثلا فهنا زيد بين أمرين أو قلوا بين ثلاثة عمرو هذا بين أمور ثلاثة فاته مثلا قول مثلا خمس الأحاديث خمس الأحاديث فهو هو بين أمور ثلاثة إما وإما وإما أمر الأول إما أن يروي هذه الأحاديث التي فاتته ويقول فيها حدثة حيخذ مثلا لأحمد قريبهم فيسقط أحمد عمر ها أسقط أحمد من السند وقال حدثني زيد هنا عمر وقع في الكذب وهذا سيكون وبالا عليه يضيع دينه ودنياه إذا يعني عرف أن هذا يجزل خلاص انتهى أمره سقط ولا كرامة فيبعد عن ذلك يبعد عن ذلك الكذب فلا أقول مثلا حدثني زيد لأن هذه الحديث بعينها ما حضرها غابها الأمر ما الأمر الثاني لكمال الثاني ماذا يفعل أن ينجد السند أن يقول عمر هذا حدثني أحمد عن زيد أحمد قليله زيد شيخه فهنا يحدث عن شيخه بنزول والنزول شؤم كما قال العلماء. هنا عمر يختار الخيار الثالث والتدليس ماذا يفعل يروي هذه الحديث التي غابها عن قرينه أحمد ولكن لا أحمد وإنما يذكر أحمد يذكر شيخه زيد بصيغه احتمل السماع بصيغة توهم السماع فيقول عم، ها؟ يقول عن زي، يقول أن زي، يقول قال زي. هذه الألفاظ من أول وحده حينما ننظر إلى هذه الأسانيد. عندنا أسانيد أخرى قال فيها عم حدثني زيد لأنه لأن زيدا شيخه. فهناك حديث كثير صرح فيها عم بالسماع. فالذي بضاعطه في العلم مزج. من أول وهلة حينما ننظر إلى هذه الأسانيدة التي فيها قال وأن وعن ها فلا يعني يتصور أن عمرا دلس فيها لما لأن عمرا صرح بالسماع في أحاديث أخرى التي حضرها بالفعل في مجالس شيخه زيد فهنا قال عمري قال, قال زيد ما قال أحدثني أنبأني سمعته لما قال قال قال, قال, قال أن ها أو عن باب سند المؤأن أن أو المعن عن عن واضح كده هذا هو تدليس الإسناد نبى التعريف ونطبق أن يروي الراوي عن شيخه الذي لازمه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة التصريح لا سأقف في كذب إنما بصيغة تحتمل السماع لأني سير سير صريحة حدثني أم باني سمعته أو بصيرة تحتمل السماع يقول قالت شيخي زيد قالت زيد أن زيد عن زيد نأخذ هذا كمثال يعني للفهم التطبيق عندنا عندنا مثال حقيقي وفعل عندك في مذاكرة نعم ابن زوج يروي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تبو القائما حديث مرفوع لا تبو القائما هذا السند جاله ثقاط ولكن الذي وقع في هذا السند وقع تدليس من ابن زريج يدلس تدليس الإسناد ماذا فعل هنا زريج الذي له مرويات للتصبح عن نافع هذا الحديث وفي جملة من الحديث دلس فيها وعن عنها في رواياته عن نافع يقول مرج عن نافع وهو أي مرج مدلس وهو قد سمع بالفعل حديث عن إيه؟ عن نافع وصلى في هذا لكن في هذا الحديث بعينه ما سمعه من نافع ولكن سمعه من من قال سمعه نتكلم بعض السنين ولا لا ها سمعاه من عبد الكريم ابن ابي المخارق وهذا ضعيف لذا اسقط الجوزايج اسقط عبد الكريم ابن ابي المخارق وقال عن نافع نفهم من كده عن نافع نفهم من كده إيه؟ نفهم من هذا الامر ان تدليس الاسناد ليس له ه سبباً واحداً بل تتعدد أسبابه فمن أسباب من نقول نفهم نفهم من هذا المثال الذي ذكرته الآن أن تدليس الإسناد أسبابه متعددة ليس فقط من أسبابه أن المدلس يخشى أن يروي النزول يروي الإسناد بنزول عن قريب بل له أسباب أخرى منها أن المدلس يصقطه راويا ضعيفا من السنة أو التاني تأديس الإسناد له عدة أسباب منها ما ذكرته هو غياب التميم عن مجالس الشيخ فيأgba ها والثاني صدى تقطع اا صدى تقطع أعلم أنا حاول بأن أنا في وقت تقطع الصدى البس حاول أتوقف شوي بنقول إذا ت تدرس الإسناد أسبابه ها ليست سببًا واحدًا بل تتعدد أسبابه فمن أسبابه ما ذكرته أولاً في مثال زيد وعمر أن التلميذ يتغير أن التلميذ إيه يتغير بحالات فاا يأبى أن يروي السند بنزول عن قرينه فيقول عن زيد هناك سبب آخر سبب آخر من أسباب تدليس الإسناد هو الرغبة في إسقاط ضعيف كما في حديث ابن هذا هنا ابن ابن إذا روى حديث لا قائما عن عبد الكريم ولم يخالطه هذا ضعيف سيرد حديثه فأسقط ضعيفا وقال عن نافع لما لم يقل حدثني نافع سيكون فذابا لذا فكما يقال إن في التدليس كما يقال لمندوحة عن الكذب على طريقاته يعني إن في التدليس لمندوحة عن الكذب من أن يقع في الكذب فيفعل إيش؟ يدلس بسي وتحتمل السماع أول ثاني طيب هذا هذا هو المثال الأول هذا هو القسم الأول من أقسام التدليس تدليس الإسناد في إشكال ولا نكمل نكمل ولا في إشكال طيب والعلم أيضاً أن هذا قسم من أحسام التدريس التدريس للإسناد ليس فقط مختصا بإسقاط ضعيف بمعنى إيه؟ يعني هنقولنا تدليس تدليل الإسناد أسباب متعددة إما أن الراوي يأبى أن يروي الحديث بنزول عن قرينه إما الرغمة إسقاط ضعيف و... وإما العلو بالإسناد بمعنى إيه؟ نأخذ هذا هذا م... ليس عندكم فاكتبوه ولهذا هذا أتحدث عن القسم الأول من أقسام التدليس الذي هو تدليس الإسناد وأتحدث عن أسبابه سبب ثالث أيضا سبب ثالث من أسباب تدليس الإسناد ما فعله الإيمان سفيان بن عرينا سفيان بن عرينا من الأئمة الذين عرف عنهم التدليس ولكن شتان بين هذا وبين تدليس ابن بمعنى إيه؟ روى الحاكم عن علي بن خشرم. روى عن علي. هذا أو عندكم. عن علي بن خشرم قال قال قال لنا ابن عيينة. علي بن خشرم بيقول قال لنا ابن عيينة. عن الزهري. يقول عن الزهري كسوي. يعني, هم إيه؟ هم يعني بيترقبون ابن هل يقول حدثني هل يقول سمعته أم يقول عن فهنا يقول عن الزهري فسوي هل سمعته من الزهري فقال لا فقال لا ولا ممن سمعه من الزهري يعني أنا أسمع هذا الحديث من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري نص ثاني هو في الناجي كانوا ترقبون ابن عيينة، فيقول هنا عن الزهري. فقال أسمعته من الزهري؟ فقال لا. ولا ممن سمعها من الزهري. ثم قال حدثني هنا بقى بعير صرح بالسماع نوعيا. قال حدثني عبد الرزاق عن مامر عن الزهري. هنا كم راويا أسقطهم ابن عيينة؟ أسقطني؟ أسقط عبد الرزاق مامر. هل هنا أسقط؟ فعل ذلك. ربطا في إسقاط ضعفاء من السند لا ف ف نوعين من أمت الحديث ذل هنا ولكن هذا نوعين تدليسه يسمى تدليس نوعين يقال عنه أنه لا يدلس إلا عن ثقة يعني إيه هذه العبارة تسمى نسمع يقال فلان لا يدلس إلا عن ثقة لا يدلس إلا عن ثقة ما معنى هذا الكلام لا يدلس إلا عن ثقة أي لا يسقط إلا ثقة لذلك ابن حجر له كتاب في طبقات المدلسين ذكر أكثر من طبقة من طبقات المدلسين قال ابن حجر في هذا الكتاب الطبقة الثانية وهي الطبقة التي تشتمر على من لا يدلس إلا عن ثقة قال وهم قليل كالثوري وكان لا يدلس إلا عن ثقات أم بمعنى إيه يبقى. معنى أن الله يدلس عن ثقة أي أنه يريد أن يرتقي بسنب فيسقط لا أقول يسقط ضعفاء بل يسقط ثقار رغبة في علو الإسناس لذلك يقال أن ابن عينة هو الوحيد الذي كان لا يدلس إلا عن الثقار قال ابن الحبان هذا ليس في الدنيا إلا ابن عينة كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن. قال هذا ليس في الدنيا إلا لابن عيما إذن تدريس الإسناد ليس فقط يقص بإسقاط ضعيف كما كان يفعل بن وكذلك لا يقصر سببوها على رغبة الله في العلو بالسند وإنما يدخل في ذلك إسقاط ل للارتقاء بالسند القسم الثاني من أقسام التدليس يسمى تدليس الشيوخ بمعنى إيه؟ أن راويا ما يروي عن الشيخ فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يشتهر يعني مثلا إيه؟ هو تدليس الشيوخ طبعا أسبابه كثيرة أن الراوي يريد أن يوهم أنه كثير الرحلة وله شيوخ كثر فأتي إلى الشيخ الواحد مرة أن يقول مثلا, حد مثلا هذا الشيخ اسمه مثلا كنياته أبو أحمد واسمه محمد ابن علي المصري اسمه إيه؟ محمد ابن علي المصري وكنياته أبو محمد فيأتي هذا الضباب مثلا نجعل الضباب هو عمر غير نفس المثال يروي عن من؟ عن شايفه؟ اسم شايفه أبو أحمد محمد ابن علي المصري فزيد يريد أن يوهم السامعين أنه له شيخ كثر فطارة يقول حدثني أبو أحمد عن كذا عن كذا عن كذا يقول حدثني محمد بن علي طارة يقول حدثني محمد المصري هؤلاء كلهم شيخ واحد وطبعا هو لم يجد لأن هذا الروي هو أبو أحمد محمد ابن علي مصر فطارة يكني، وطارة ينسبه إلى أبيه الأقرب وطارة ينسبه, ينسبه إلى جده وطارة إلى أهل بلدي اختلفت الأسماء والكلة والشيخ واحد. وهذا له أسباب كثيرة إذا في الجملة تدليل الشيوخ ليس فيه إلا مثل هذه الأمور لذلك العراقب يقول في تعريف سبيلس الشيء قال أي يصف, أي يصف المدلس الشيخ الذي سمع الحديث منه بوصف لا يعرف به من كنية أو نسب أو قبيلة أو صنعة أو بلد قال كي كي يوعد الطريق إلى معرفة السامع لله إذنك تديس الشيوخ كما هو عندكم مكتوف له أسباب منها الرغبة في إغفاء ضعف الشيخ يعني هو زيد عمر يروي عن شيخ ضعيف مثلا اسمه زيد وزيد هذا مثلا ضعيف فإذا أظهر اسمه رد الحديث فيظهره بكنيته يقول مثلا عمر حدثني إبو أحمد وأبو أحمد هو, من هو زيد وزيد هو ضعيف فيخفي في اسمه ويظهر كنيته أو مثلا قالوا من أسباب تديس الشيوخ مسألة الحسد، مسألة الرابط الروي أن يوهم السامين أنه كثير الرحلة وكثير الروي عن وأنه يسمع للشيوخ كثر، فيروي عن شيخ واحد بأكثر من طريقة حتى يوهم السامعين أنه كثير الرحلة. قالوا مثال فدى الشيوخ، قال الخطيب البغدادي. روى عن شيخي الحسن ابن محمد الخلال روى عنه قول ابن مسعود إن كنتوا الأرهل الأيام واللالي في طلب الحديث فما الخاطب سمه إياه قال حدثني الحسن ابن أبي طالب يقصد من الحسن محمد الخلال ابن أبي طالب كما ذكرنا أنه صارا ينسبو إلى أبي الأقرب إلى جده إلى بلده إلى كونياته وهنا نفرق بين أمرين مهمين بين تجليس الشيوخ وبين إيهام الشيوخ يعني تجليس الشيوخ كما ذكرنا له أسباب منها إخفاء شيخ ضعيف الرغبة في استكثار الشيوخ حتى يظن القارئ أن هذا الراوي له شيوخ كثر ولكن هناك فرق بين تجليس الشيوخ الذي ذكرناه وبين إيهام الشيخ يعني إيهام الشيخ لو تذكروا من, من حلقتين أو ثلاث قلنا ما وقع ما بين البخاري ومحمد بن يحيى الظهلي في مسألة لفظ في القرآن والوشاي التي فعلها الظهلي ضد البخاري والبلاء الذي تسبب له وفعله الظهلي محمد بن يحي الظهلي للبخاري فكانت محنه عظيمه للبخاري حتى أن البخاري يعني تمنى أن يقبض خشة ان يفتن في دينه لذلك البخاري لما وقع لهم وقع من محمد بن أحد البخاري لأنه قدم الدين على حظ نفسه مع ما فعله الذهلي معه ومع ذلك روى البخاري ولكن كان لا يعني يصالح باسمه بالكامل حتى لوارف فيقول حدثنا طرد المثال البخاري يقول حدثنا محمد طرد يقول حدثنا محمد بن خالد ما يقول حدثنا محمد بن عبد الله ولم ولم يقول محمد بن يحيى هل هنا مثلا قصد البخاري أن يوهم تفرة شيوخ هل قصده أن يخفي راوي ضلعة إنما لما فعله محمد بن يحيى الذهلي مع البخاري والوشاية وما وقع بينهما من من حسد حسله لتفرة الطالبين لمجالس البخاري ولما انفضت مجالس يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي وقع ما وقع من الوشاية ضد البخالي البخاري انصافا وحفظا للسنة وتقديمها على حول بنفسه ومع ذلك اروا عنه ولكن لم يصلح باسمه الكامل القسم الثالث من اقسام التدليس هو شرها, هو شرها تدليس التسوية هذا شرق الوعى التدليس لما لصعوبة الوصول اليه لا يعرفه إلا الجهابذة يأتي فيه المدلس فيسوي السند بطريقة لا يفطل اليها إلا الجهابذة فلشده وصعوبة معرفته سموه أنه شبا مع تكليس. وفيه يأتي الراوي نركز كده الراوي يروي عن ثقة عن ضعيف عن ثقة يبقى الراوي مثلاً الذي يفعل ذلك مثلا البقير بن الوليد أو الوليد المسلم أشهر من غرف عنهما هذا النوع من تدليس تدليس إيه؟ تدليس التسوية مثلا يروي عن ثقة عن ضعيف عن ثقة إذن هنا إيه ضعيف بين ثقتين فوجود الضعيف وإظهار هذا الضعيف في السند سوف يضيع تجارة هذا الراوي لأنه سيسقط الحديث فهنا يأتي المدلس هذا يسقط, ضعيف يسقط ضعيفا بين ثقتين بشرط أن يكون روى أحدهما عن الآخر نول ثاني لو كتبنا كده ويد مسلم مثلا يروي عن ثقة عن ضعيف عن ثقة وغدل إظهار الاسم الضعيف هذا يسقط الثاب كليتا فيأتي المدلس هذا يسقط هذا الضعيف ولكن لشدة يعني وإحكام التدليس برأي إباه هذا المدلس أن يكون الثقة الأول هذا له في أحاليس أخرى روايات عن الثقة الثاني مستهلت أبو عبد الموسى ها يروي عن ألف عن باء عن جيم كويس كده ألف أبو عبد الموسى هذا مدلس تبي تسوية يروي عن ألف عن باء عن جيم بقى هذا الراوي ضعب إذا أظهره سقط السند بالكلية فماذا يفعل بيسقط بقى من السند ولكن لإحكام التدريس هذا يكون الراوي ألف له في أحديث أخرى قد روى عن جيم الثقة الثاني فإذا من أول نظر لهذا السند وعادة انتفضتم بهذا الفعل يمر للسند يقولون أن هذا الثقة قد روى عن هذا الثقة في أحديث أخر. فمن هذا الباب يمر هذا السند وهذا فيه ما فيه من شرد أنواع التدريب كما ذكرنا من أشهر من فعل ذلك بقية الوريد ووريد والوريد مسلم. ويسمي بالتسوية لأن فاعله يعمد إلى حذف, إلى حذف الضعيف من السند ليسوي السند ويجعله ثقة عن ثقة نأخذ مثال أيضا هذا المثال سعندكم فنكتبه. أوضح أن رواء أبو حاتم عن باقي ابن الوليد. انظروا يعني قدر الدهاء عند فعلة هذا. رواء أبو حاتم عن باقي ابن نكتب عشان كم أوضح. قال حدثني أبو وهب الأزدي. حدثني؟ كما الوليد هو يقول حدثني فالرجل لم يذكر صيغة تحتمل السماع ولم يذكر صيغة توهم السماع إنما يقول حدثني فهنا البقية الرئيس يقول إيه حدثني أبو وهب ما قال عن ما قال آآ قال, آآ قال أبو وهب قال حدثني أبو وهب قال حدثنا نافع عن ابن عمر مرفوعا لا تحمدوا استعمري حتى تعرفوا عقدة رأيه. من تاني السنة الثالث؟ ها. من تاني سنة؟ أبو قتاد واليد إحكاما في الدها منه قال حدثني أنا صرح السماء. حدثني أبوهب الأزديد قال أي أبوهب يقول حدثنا نافع عن ابن عمر مرفوعا لا تحمدوا إسلام امرئم حتى تعريفوا عفضة رائع طبعا أبو حاتم يروي هذا الحديث ثم يعلق فيقول قال, قال أبو حاتم ابن أبو حاتم يروي الحديث ثم بيقول عن أبي قال أبو حاتم هذا الحديث صوت القطر هذا قال ابو حاتم هذا الحديث له عله قل من يفهمها ابو حاتم حضر في هذا الباب في هذا العلم جهبل رجل متضلع رجل اختلط الحديث بشحمه ولحمه قال ابو حاتم هذا الحديث له عله قل من يفهمها قال روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر ابن عمر عن إسحاق ابن أبي سليم ويردّه إلى إلى أصل الصحيح. فبيقول هنا أبو حاتم قال هذا الحديث هذا استند له علّا قل من يفهمه. قال قال روى هذا الحديث عبيد الله ابن عم. قال هذا حديث من عبيد عبيد الله ابن عم. وعبيد العمر هذا عبيد العمر هذا هو أبو وهب مش هنا بقية قال حدثني أبو وهب الأسدية لما نرجع الأصل أبو وهب الأسدية هذا ها هو من قالوا هو عبيد الله بن عمر وهذا لا غبار عليه لكن لكي لا يفطن له لكي لا يعرف ها أت بقية فلكره بقولياته قال أبو وهب الأسدية أبوهب أسديل أصله مين أصله ها أصله باجي لابن عمر عم. قال فكانا لئلا يعرفه أحد حتى إذا ترك بقية إسحار ابن أبي فروة من الوسط لا يهتدى إليه وكان بقية أفعل الناس بهذا نشرح اللي قلناها جماعة. هذا السند الذي ذكره باقي أصله فيه من فيه إسحاق ابن أبي فروه وهذا قال عنه أحمد لا تحل رواية عنه وكان يروي المنكرات إسحق ابن أبي فروه هذا كان يروي المنكرات وقال عنه وقال عنه أحمد لا يحل لا تحل روايته عنه هذه حكيدة فهنا وجود ابن, ابن أبي فروه في هذا السند يسقط السند بالكلية فجاء بقية فكلنا بعبيد الله ابن عمر وقال أبوهب الأسدي وأسقط من أسقط إسحاق ابن أبي صروا من السند فقال حدثنا أبوهب الأسدي قال حدثنا ناشي عبد عمر يبقى هنا لماذا فعل بقية ذلك لماذا كنا عبيد الأيب الاب Hmmar وقال أب واهبي الاسدي لئلا يعرفه الناس لأنه لو قال عبيد بن عمر هم يعرفون أنه يروي عن من يروي عن أبي إصحخ بن أبي فروه يروي عن إصحيق بن أبي فروه يعني إبقيه لو صاروح باسم أب واهبي الاسدي فقال عبيد الله ابن مس miners يعرفون أن عبيد الله ابن عمر يروي عن من عن إصحاق بن أبي فروه لذا أخفى اسم عبيد الله ابن العمر وكنا فقال أبو وهب الأسدي لأن لا يفطل إلى أصله ويعرف أن الأسدي هذا يروي عن إسحاف النبي فروة من الفائل هنا أيضا نقول أن تدليس التسوير لا يختص بإسقاط الضعيف بل أيضا يجتمل على إسقاط ثقة بين ثقتين من أقسام تدريس التسوية لا يختص فقط بإسقاط الضعيف بل يدخل فيه إسقاط ثقة بين ثقتين برقبة العلو في السنة قالوا كما نص على ذلك بن في مكاتية على بن الصلاح مثاله حديث تحريم الحمر, الحمر الأهلية في الصحيحين في أحد أسانيد هذا الحديث هشيم أسقط مالكا الوسط بين يحيى بن سعيد وبين الزهري. هشيم يروي حديث تحريم بحُم الحُم الأهلية يرويه عن من يرويه عن يحيى بن سعيد عن مالك عن الزهري. فماذا فعل هشيم؟ أسقط مالكا ووثقه بين ثقتين رابطة في علو السن رابطة في علو السن. كما ذكرنا أن تدليس التسوية هذا شر أقسام التدليس أن فيه غرر شديد ها يفطن إليه إلا الجهبدة من أهل هذا الفن والغرر في تدليس التسوية أنه كما ذكرنا يسقط ضعيفا بين ثقتين قد روا أحدهم عن الآخر فالناظر الاستلب من أول وهلة لا يفطن إلى ذلك ولا يفطن إلى ذلك من أقسام التدليس تدليس القطع تلاذي القاطع اللي هو بيعزف السيرة تلاذي القاطع بيسقط سيرة التحديث ويقتصر فقط على ذكر الشيء. مثلا يقول مثلا الزهري عن أنث دون أن يقول حدثني أو سمعته. في تلاذي القاطع يعزف سيرة التحديث ويقتصر فقط على اسم الشيء. أيضا من تلاذي أنواع التلاذي تديس السكوت أن يقول الشيخ حدثنا ثم يسكن ثم يذكر راويا ضعيفا في سره ثم يرفع صوته وفيقول باسم راوي ثقة مثلا عمرو روى عن أحمد عن زيد عمرو روى عن أحمد عن زيد أحمد كان ضعيفا وزيد كان ثقة فيأتي عمرو يدلس تديس السكوت كيف يفعل يقول حدثني قال زيد فلما أتى إلى اسم الروض ضعيف أخفض صوته ثم رفع صوته في الروض ثقة مثال ذلك ذكر ابن سعد في طبقات في الطبقات عن عمر بن علي المصدمي أنه كان يقول سمعته ثم يسكت ثم يقول يشارك الزعورة والأعمش أيضا من أقسام التدليس تدليس العطف أردنا ننتهي إن شاء الله تدليس العطف أن المدلس يصرح بالسمع من شيخ ثم يعطف عليه راويا آخر لم يسمع منه ومن من اشتر بهذا النوع هشاين ابن مشير ذكر الحاكم أن أصحاب هشاين اتفقوا على أن لا يأخذوا منه حديثا يذلسوا فيه ففطن إلى ذلك يعني في مجلس هشاين ابن مشير كان يعرف أنه كان يذلس تذلس العطف فاجتمع عليه الطلاف فقالوا اليوم لن نجعله يذلس علينا فاجتمعوا على ذلك ففي المجلس جعل يقول في كل حديث يذكره حدثنا حصايم والمغيرة فلما صرغا سألهم، قال هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا قال، بل فعلت كيف؟ قال، لم أسمع من مغيرة إما ذكرت حرفا، إنما قلت حدثني حصين فهو مسموع لي، وأما المغيرة فهو مسموع لي يبقى سبديس العطف بيذكر شيخين يعطف أحدهم مع الآخر، يقول قد سمع من الأول دون الثاني يقول ح... كما كان يفعل شيء يقول حدثنا حصين ومغيرة وقد سمع من من؟ من حصين دون المغيرة تجلس البلاد وهذا أيضا من أشهرها سطن قطر يبقى تجلس العطر أن الراوي يذكر شيخين يعطف أحدهم على الآخر يقول حدثني كما هنا في مثالنا رصين والمغيرة وهو قد من من الأول دون الثاني تدش البلاد وهذا أيضا سببه إيهام كثرة الرحلة واحد مثلا يوهم الناس أنه ذهب إلى الحجاز وإلى البصرة وإلى الكوفة وإلى القاهرة وإلى بغداد في طار الحديث يوهم يريد أن يوهم الناس بذلك فماذا يفعل يقول مثلا حدثني فلان في معرة النهر فاستمع أظن نوعه رح رصان هو يقصد بلدة تسمى وراء النظر مثلا او يقول مثلا حدثني فلان في بغداد فاستمع يقول انه ايه ذهب الى بغداد ويقصد منطقة تسمى بغداد ففي تبس البلاد ها يذكر موضعا في بلدي هو يقول مثلا حدثني فلان في بغداد فاستمع يقول ان بغداد هذه ايه بغداد التي في العراق وهو يقصد بغداد منطقة في بلدي هو مثلا منطقة في مصر ما بغداد فيذهب إليها ويقول حدثني كلال ببغداد فيظن السامع شيئا ويقصد القائد شيئا آخر يقصد منطقة ما بغداد في مصر وليس بغداد التي في القاهرة وهذا أيضا نسمى تجيس البلاد رغبة المدلس في ذلك أيهم أستمعين أنه أكثر رحلة في طلب الحديث نقف لهذا الحد إن شاء الله وقاعدة إن شاء الله يعني ممكن تأخذ مع الأكثر المخادرة مرة جاء إن شاء الله نتكلم عن أقوى العلماء في ذم التدليس وحكم رواية المدلس هل لها حكم واحد أم تختلف بحسب قصد المدلس والكلام أيضا على قاعدة الباب مرة جاء نبدأ في قاعدة الباب من التدليس ما مر ومنه ما ضرور وايضا نقف على مسألك هل وقع التدليس في طبقة الصحابه أم لا هذا والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه اسلم صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. لك انت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا لك انت الحكيم العليم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا اللهم اهدنا بهداك اهدنا بفضلك عمن عم سواك نظر وجهنا برؤيا ولا تغن يوم ان نلقاك اللهم خل لنا ذنبنا اوله واخره فينا ربنا هنا الدنيا والاخره ازبر علينا نعمتك ظاهره وباطنه وارض اللهم على الانصار المؤجره جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم صلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا ان شاء الله غدا موعدنا مع حديث الاحتجاج غدا ان شاء الله الاربعاء العقاديه حديث الرابع حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام في العاشر ايضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خلالكم.